ثمتَ أزواج مَِبّط نث نين وَمِنَ المعزِث نين أمان تَأَزواجم مَِبّث نين وَمِنَ المعزث ن قُلْآذكَ ريْنِ حَرَّ مأَمِل الأُم سيْنِ أَم مجتَملت أم عَلَْهِ أَرحام مَنَأَنِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَهَتْ لَكُمُ الْعَرَاءِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البقر اثنين ومن الإن إثنين ومن البقر إثنين قل أهى الذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين قل أهى الذكرين حرم أم أن كنتم شهداء والصاق الله لهذا أن كنتم شهداء والصاق الله لهذا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فلن أظلم الله لا يهدي القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير او لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَقْتُلْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اَمَنَ يَعْلَمُ غَيْرَ دَاغٍ وَلَا عادٍ سَنَغْضَبُكَ غَضَبًا رَحِيمًا وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا أَضَلَّمْنَا كُلَّ الَّذِي يُغْفَرُ وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَلَالٌ لَّكُمْ فَكُلُوا مِمَّا رُزِقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَلَالٌ لِكَ جَزَناهُ بذَغُوهِم وَإَِّ لَصَادِقُون